اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الطالين بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مّبِينٌ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ إلى اخرتهم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زين لنا لهم واعمالهم فهم يعملون اولئك الذين لهم سور وهم في الآخرة هم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر واتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله ربنا العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رها تهتز كأن ناجان واللام لم يا موسى لا تخف مني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءكم آيات مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحتوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 سُعَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ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 نَمن دَخُل مَسكِنَك لا يَحّ مَدَّْكُس لَم وَجودد لا يَحّ مَكُسُ لَما وَدُود وَهُم لا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 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَأُؤَلِّيَنَّهُ بِسِقِّ قَانٍّ مُّبِينٍ فَمَكْثٌ غَيْرُ بعيد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 وَجدَددهَا وَقَوْمهَا يَسْدونَُ لِشَّْت مِندونُون الل وَجَددهَا وَقَمَا يَسْدونُونَ لِشَّْتِ مِندونُون وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ولا ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قَالَ سَنُنظُرُ وَأَصْدَقَتْ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَفْعَلُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ واني ألقي إلي كتاب كريم مِن من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي واتوني مسلمين قالت الملأ وافتوني في امري ما كنت قاطعه نمرا حتى تشهدوني قالوا نحن القوق و الدين و امر باس شديد ولموا اليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُبسِلَةُ لَم بِهَدَة فَنَاظِرَكُ بِمَا يَفجِعُ الْمُسَلُول فَلَملَََّا جَأَسُ لَماَا نَقالَا قَالَأَتُ مُِِّونَنِي بِمَالٍِ فَمَاتَانِي يَ اللهَّ خَيرون أَتَكُ بَلَتُم بِهَدتِكُ تَفحُون يجعلَ فَلَنَاتًِا النَّونَم بِجنود اللاقِبَ لَهُ بِهَا وَلَ نُخ جَج منها أذلة وهم صادرون قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفيتم من الجنين ان ااتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانني عليه لقوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب انا ااتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أمك ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها وتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فلما جاءت تي لا ها كذا عقبك قالت كانه و اوتينا العلم من قبلها و كنا مسلمين و صدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأتوا حسبتوا لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح لنعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيضنا بك وبمن معك قال الضائر اِنَّ الضَّالِّينَ لَمَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لبيتاه انه واهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعون فانظر كيف كان عاقبة مكره إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فَتِلْكَ بُيُوتٌ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ لَقَدْ كُنْتُمْ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ نُوحٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ أَخْرِجُوا آلَ نُوحٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ لَا سِيَّهَ قَهَرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَنْ قَضَيْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْغَاوِرِينَ وَأَنقَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مطر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خيرنا مما تشركون نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَقَ وَأَن زَلََلَكُم مِنَ السَّمَِمَا فَأَن بَتْناَا بِبِ فَأَن بَتْ نابِي حَدَ إِقَذَةَ بَهدَةٍَّا كََ لَقُ أَن بيت شجرها اله الا مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل لهم تقررا وجعل خلالاها امرا وجعل لها رواسي وجعل لَهَا رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اي لا هم ما الله بل اكثرهم لا يعلم ان من يجيب ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء لر أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يَدَي رحمته أهلاهم مع الله تعالى الله عما عم يشرفون أمن يبدأ الخلق ما يعيد ومن مِنَ من السماء ولا الأرض ايلاهم ما الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم قل هاتوا قرهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات ولا أرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان لا يعلم من في السماوات ولا الضي الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اتارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَباؤُنَا أَيْنَ الْمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُعِدَّ لَنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هذا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِلُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وان انه له دن ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم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 إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَاءِ دَا وَلَّوْمُ دَبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَذِي الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَةِ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم تابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من العرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جاءوا أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَذُوَ النَّهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَيَغِْمَا يُ فَخُ فيِي الصُور وَيَ ماَا يُ فَخُ فيِي الستُورِ فَفَزمًا فيِي السَّمواتِ وَنَن في فَسَعَى مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسب واجمده وهي تمرر السحاب وترى الجبال تحسب واجمده وهي تمرر السحاب سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَبُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُرُ وهم مِنْ فزع يومئذ نامنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في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 أنكون مِنَ المسلمين وأنتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولو طالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أن سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَطْغُو لِقَاءَ الله فَإِنَّ أَجَلَ الله لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ان الله لا غني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بمَاافنتُمْ تَعَمّون وََّذينَ آممًَا وَعَل الصَّالِ حَاكِلَ نُ دَخِلَ لَّهُم فيِي الصَّالِِحِ وَمِنَ النَّ سِمَي يَقُول آممًَا النَّهِل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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطايا من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن اسقالهم واسقالا مما اسقاليهم ولا يسالن يوم القيامه ان ما كانوا يفتون الله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 بحسم ربك لعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله ثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وأنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى من النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بَلْ تُسْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهَا كَانَتْ فِي الصُّحُفِ لُولا صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّه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 والي الله الله الله الله الله الله الله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 غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفؤن حدد